قد يعلم الله المعمقين مئات والقائلين لإصوانهم هلٌ إلينا ولا يأسون البأس إلا قليلاً أشحَّة عليكم فإذا جاء الحفر رأيتم يرون رأيتم يرون إليك تدور وعيلهم كالذي وشى عليه من الموت فإِذَا ذَهَبَ الْقَوْمُ سَلَقُوكُمْ بِالْفِلَةِ الْغَدادِ الشِحَةَ عَلَى الْقَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَهُ أَنَّهُمْ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 ولما رأى المؤمنون الأحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما